رفاق الحرف يا خير البرايا تعالوا وانظروا قمر الليالي رفاق الحرف يا خير البرايا تعالوا وانظروا قمر الليالي. لديه لنا الكثير من الحكاية تحدثنا عن الأمم الخوالي لقد عاش الحوادث والقضايا وكل زال وهو إلى زوالي وشاهد وجه برعق الثنايا رسول الله محمود الخصال فاسقو سوف يكشف عن خفايه ويفصح عن اجابه السؤال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سرى استنار وجهه حتى كانه فلقه من قمر كيف كانت أشكال الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا إلى أقوامهم هل كان أحد من هؤلاء الرسل مريضا. أو كان عنده شيء ربما نفر الناس عنه؟ لماذا كان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل اغتسل بعيداً عن قومه وقد كانوا هم يختلطون أثناء اغتسالهم وينظروا بعضهم إلى عورات بعض حتى اتهموه بأنه آدر يعني عنده عيب في أعضائه الداخلية ثم كشف الله تعالى عنه هذا وأبان الله جل وعلا لهم كماله وقال سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي المواقف التي لما رآها الصحابة قالوا مباشرة كان وجهه كالقمر وكان وجهه كفلقة من قمر ما معنى ذلك وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحسن الذي اتاه الله تعالى إياه يقول جابر رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مقمرة مقمرة يعني قد اكتمل القمر فيها وعليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء قال فجعلت انظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنظر إلى القمر يقارن جماله عليه الصلاة والسلام بذلك الضوء الساطع قال فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر الصحابة وصفوا حسن النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا جمال تقاسيمه وصفوا الارتياح الذي يجده الإنسان عندما ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمل منك لم ترق عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مزينا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر السنار وجهه لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت وأراد أن يخرج إلى أصحابه ليصلي معهم اشتد عليه الأمر وكان ذلك بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة صلى بأصحابه المغرب ثم دخل إلى بيته اشتد عليه المرض اضطجع على فراش عليه الصلاة والسلام نودي لصلاة العشاء ولم يستطع أن يخرج إليهم حتى إذا مضى وقت جعل بعض الصحابة يناديه لم يعلم بمرضه يا رسول الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب يعني في اناء فوضعوا له الماء عليه الصلاة والسلام وجلس وجعل يبرد على نفسه من شدة الحمى ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه فلبث مغمى عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب فوضعوا الماء مرة أخرى ثم برد على نفسه فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن فجعلوا يصبون الماء عليه صلى الله عليه وسلم حتى جعل يشير لهم بيده أن حسبكم حسبكم ثم تكأ ليقوم فأغمي عليه فلما أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس حتى إذا مضت تسع أو عشر ليال وأبو بكر يصلي بهم. وجد النبي عليه الصلاة والسلام نشاطا فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم يصلوا العصر وكان في يوم الاثنين، ففرح، وجعل بعض الصحابة في صلاتهم يحاولون الالتفات إليه من شدة فرحهم به يقول الصحابي فنظرنا إليه فوالله كأن وجهه فلقة من قمر كأنه فلقة من قمر وكان إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول ابي بن كعب رضي الله عنه خلفت عن غزوة تبوك أن أخرج إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ثم رجعوا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا قال فقاطعونا خمسين ليلة هو وهلال بن أميه مرارة بن الربيع يقول فلما كان من الليل في الليلة الخمسين نام النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة قال فنزلت عليه الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ثم قال الله تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم يقول ونزلت الايات بالعفو عنا بالمغفره لنا يقول فقرأها النبي عليه الصلاه والسلام على ام سلمة فرحا قالت أخرج أبشر الناس قالت إذا لا تناموا قال لا تناموا بقية ليلتكم يعني الناس سوف يسهرون ويستيقظون فلما صلى الفجر النبي عليه الصلاة والسلام نبأ أصحابه قال كعب كعب بن مالك ليس أويما كعب كعب بن مالك قال فانطلق رجل حتى رق الجبل وجعل ينادي ويقول يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك يقول وأنا أصلي الفجر في سطح بيت من بيوتنا قال فسجدت لله تعالى ثم أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فدخلت عليه فنظر الي قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال بل من عند الله قال ونظرت اليه واذا هو مسرور وكان اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه من قمر صلوات الله وسلامه عليه كان سيدي رسول الله صلى الله عليه و وسلم و مشربا بحمره ولم يكن النبي صلى الله عليه و وسلم فقط جميل الخلق حسن القسمات و كان صلى الله عليه و يزيد على ذلك أن أخلاقه صلى الله عليه و كانت في غاية الحسن والجمال. يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت يعني ما جئت لأدخل عليه فنهاني عن الدخول عليه ما حجبني ثم قال ولا راني إلا تبسم في وجهي فما أجمل تلك الصورة الجميلة الحسنة لما يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول خالد بن الوليد أقبل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء إلى مكه وعمرة القضاء هي العمرة التي تلت الحديبية وذلك أنهم جاءوا لأجل أن يعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة ثم ولم يكن خالد بن الوليد قد أسلم فمنعتهم قريش من دخول مكة ومنعتهم من العمرة ثم نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم دون عمرة ووعدتهم قريش أن يعتمروا في السنة التي بعدها جاءوا في السنة التي بعدها للعمرة خالد من شدة غضبه وبغضه للمسلمين خرج من مكة خلال الأربعة أيام لا يريد أن يراهم يطوفوا بالبيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد قال أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك فمضى وترك مكة فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمت أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام كيف يضل به عقله يعني خالد من عقلاء الناس مثله المفترض أنه اقتنع بالإسلام من زمان وأسلم فكتبها الوليد بن الوليد لأخيه خالد في ورقة وجعلها عند أحدهم رسالة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجع خالد إلى مكة فسلمت الرسالة إليه ففتحها وقرأها ثم من لحظته ذهب إلى المدينة يقول خالد فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمي يقول فجاء لي الوليد أخي وقال عجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرك قال فأقبلت إليه فلما رآني من بعيد هذا الوجه الحسن الأبيض المشرب بحمرة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خالد من الوليد مقبلا من بعيد وخالد لا يزال كافرا ما أسلم يقول خالد فلما رآني من بعيد ابتسم ابتسم قال فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه شوف الأخلاق لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بجمال صورته أو العناية بمظهره أو العناية برائحة عليه الصلاة والسلام يقول أنس والله ما مسست حريرا ولا ديباجا اليا ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كان يعرف صلى الله عليه وسلم بريح الطيب إذا أقبل عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يكره بأن يأكل الثوم أو البصل حتى لا يوجد منه هذه الريح من عنايته صلى الله عليه وسلم بمشاعر الناس الذين يخالطون وأيضا جبريل الذي يناجيه بل كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أيضا على أن يكون أحدهم حسن الصورة رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا شعث الرأس يعني لم يمشط رأسه فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به رأسه يعني ما يجد مشطا ولا يجد دهنا يسكن به شعره بعد بدلا يكون شعثا ورى النبي عليه الصلاه والسلام رجلا رث الثياب غير حسن الهيئه فقال عليه الصلاه والسلام هل عندك مال قال نعم قال أي المال قال من كل المال من الابل والبقر والغنم أنا تاجر أنا عندي كل المال فقال عليه الصلاه والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه ما دام عندك مال تستطيع انك تلبس لباسا حسنا ان تعتني بمظهرك بمظهر عمامتك مظهر شعرك مظهر شاربك ولحيتك مظهر رائحتك ما دام ان عندك مال من كان له مال فليرى اثره عليه وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على مثل ذلك كان له عليه صلاه وسلام حله يلبسها في يوم الجمعه وفي العيدين ويلبسها ايضا عندما يستقبل الوفود إذا جاءت إليه ياتي وفد من ثقيف وفد من بكر وفد من خزاعة وفد ربما جاء من من من الروم وفد جاء من, من الفرس جاء من اليمن من مصر كان عليه صل الله عليه يهتم بمظهره عندما يلاقيهم صلوات ربي وسلامه عليه بل نام صلى الله عليه وسلم مرة في ليلة حارة في ليلة صيف ليست مثل ليلتنا اليوم ليلتنا اليوم بالمناسبة درجة الحرارة قريبة من الصفر فجعل صلى الله عليه وسلم يخرج منه العرق في أثناء نومه فكانت أم سلمة معها شيء تجمع العرق منه عليه الصلاه والسلام وهو نائم يعني تسليته من على جبهته تجمع العرق فاستيقظ عليه الصلاه والسلام قال ما هذا يا أم سلمة يا أم سلمة قالت يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا عرقك نخلطه مع الطيب يعني فيزداد طيبا فكان عليه الصلاة والسلام كما أنه من أحسن الناس وجها كان صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره ورائحته بل كان من رآه عليه الصلاة والسلام ورأى سماحة وجهه وجمال منظره علم بصدقه يقول عبد الله بن سلام وهو قد كان من رؤوس اليهود في المدينة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة فزع الناس إليه يعني الأوس والخزرج وقد كان صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الإسلام حتى إذا أسلم أكثر أهل المدينة جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليها يقول ففزع الناس إليه وصدحوا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فجئته أخرصوا أنظروا إليهم أنظر هالرجل اللي جاء هذا من هو يقول فجئت أحاول أن أنظر إليه من هو قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب لما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام فجمع الله تعالى له بين حسن الصورة وبين حسن الخلق وبين حسن الرائحة بين حسن المظهر وبين حسن المنطق والكلام فلم يكن صلى الله عليه وسلم بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا بل كان لا يتكلم الا باحسن الكلام حتى من إليه مر به نفر من اليهود فقالوا له السام عليكم يعني الموت عليكم فلم يقل عليه الصلاه والسلام وعليكم الموت ايضا قال وعليكم بكل هدوء وعليكم فقالت عائشة وقد كانت في البيت وأولئك مرون من خارج البيت لكن يسمعهم صلى الله عليه وسلم في داخله قالت بل عليكم السام واللعنة قال ما هي عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش قالت أولم تسمع ما قالوا يقولون الساء يدعون علينا بالموت قال أولم تسمعي ما قلت قلت وعليكم فيستجابوا لي فيهم وليستجابوا لهم في فصلوات الله وسلامه على من إذا سر السنار وجهه كأنه فلقة من هذا القمر اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم إن حرمنا من رؤيته في الدنيا ربي فلا تحرمنا من رؤيته في الآخرة فقد امننا به ولم نره واشتاق إلينا هو عليه الصلاة والسلام وقال وددت لو أني رأيت إخواني قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو راني بأهله وماله يعني حتى لو فقد أهله وماله بسبيل أن يراني فهو يعدل هذا بهذا اللهم صلي وسلم على رسول الله صل الله تعالى أن يجمعنا به وان يرزقنا شفاعته وأن من حوضه المبارك شربة هنئة لا نضمأ بعدها أبدا بارك الله فيكم أشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قمرا لنا أهدا الهدايا وجنحنا به نحو المعلى يا قمرا لنا أهدا الهدايا فجنحنا به نحو المعالي مكانك في السماء وفي الحنايا ووجهك مشرق في كل حالي غدا تمضي بنا عنك المنايا وتاتي بعدنا الامم التوالي فاهد اليهم وعذب التحايا وصلهم حكايات الجلال وقل لهم أنا لكم مرايا فصونوا بالعكاستكم جمال